أعوذ بالله من الشفاة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين مم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب بالأخوة جميعاً من بشاور ومن إسلام أباد ومن كل الفروع التي جاءتنا من فروع الاتحاد نهنئ الأخوة الذين في كلية الزراعة وكلية الطب تمناسبات بداية العام الجديد وكذلك نهني الأخوة الذين أنهوا امتحاناتهم في كلية الهندسة بمناسبة انتهاء الامتحانات ونتمنى لهم جميعاً النجاح والتوفيق أما الأخوة الذين أمينهم فنتمنى عليهم أو نتمنى لهم أن تكون امتحاناتهم كلها جيده بإذن الله وضارة الله فيكم خير ما نستهل به هذا الحفل أو هذه المناسبة هي تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا الأخ أبو البراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 اولئك لهم جنات ما وعدنا تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اثاث مر من ذهب ويلبسون ثياباً خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِك نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبارك الله في الأخ أبو البراء والآن مع كلمة الاتحاد يلقيها الأخ أبو بلال أمين الاتحاد الأمين العام للاتحاد في كل باكستان داركلاوي فليتفضل